متشاويا وان كان مع كل واحد منهما عظمه فصل وما فيه خلاط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج لا يمنع بيعه بمثله لانه لمصلحته فأشبه رطوبة الرطب وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماع في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج الذي هو الزيت لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته خل بخل ألا يجوز نعم الأصل أنه يجوز ياتي آت فيقول لا عملكم هذا غير صحيح تبعون خل بخل نقول نعم لا بأس قال لا هذا ما يجوز ولما يرحمك الله؟ قال لأن الخل هذا فيه ما والخل الثاني فيه ما ولا يعلم تساويهما قد يكون هذا ماء فيه زيادة وهذا ماء فيه نقص فيكون الخل من هذا يختلف عن الخل من هذا هذا ما يجود نقول له هذا الماء الذي وضعه للمصلحة. وليس هو المقصود وإنما المقصود الخل مثل الخبز بخبز ألا تجيزه يقول بلى اجيزه اجيز بيع الخبز بالخبز نقول إذا أجزت هذا فأجز هذا مثله قال لا هذا يختلف نقول لا اختلاف الخبز هذا فيه ملح والخبز الآخر فيه ملح وقد يختلف ملح هذا عن ملح هذا يقول الملح شيء يسير وغير مقصود مع الخبز نقول وكذلك الماء شيء يسير وغير مقصود مع الخل وكذلك مثلا التمر تمر فيه دبس وهو السائل منه وتمر ليس فيه شيء من هذا قد يقول هذا ما يعلم تساوي التمر مع التمر لأن هذا فيه دبس نقول الدبس مثلا هذا غير مقصود لذاته وإنما هو مخالط للتمر فلا بأس وكل شيء بيع بجنسه يلزم فيه التساوي إذا خالطه شيء يسير مثل ما تقدم في حبة الشعير ونحوه خالطه شيء يسير غير مؤثر فلا يؤثر عليه نعم ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس إذا اختلف يعني خل الزبيب بخل العنب لا يجوز لأنه لا يجوز بيع العنب بالزبيب كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا في مسألة العراية التي مرت علينا مستثنات أما رطب بتمر فلا يجوز لأنه لا يعلم التساوي الرطب رطب وفيه رطوبة والتمر ناشف فلا يباع جنس بجنسه مختلف الصفه أما إذا كان جنس بجنس آخر لا يشترط التساوي فيجوز بشرط القبض في المجلس والخبز الرطب باليابس خبز مثلا جاف يابس بخبز رطب خرج من الفرن الآن وهذا يبس بالشمس لاسبوع فما يجوز بيع هذا بهذا وزنا لانه يختلف هذا الرطب ثقيل واليابس ناشف خفيف فلا يعلم التساوي كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا معلوم الا مساله العرايا نعم ولا يجوز فصل ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه كالدقيق بالخبز ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه النيء الذي لم يطبخ مثلا يقول مثلا انت عندك هذا القدر فيه رز مطبوخ وانا عندي ضيوف اباخذه منك واعطيك وزنه وزن هذا الرز مثلا حب هل يجوز لا لان هذا الحب ني وهذا الذي في القدر مطبوخ والمطبوخ بالني يختلفان حتى لو كان وزنهما واحد لانهما يختلفان هذا شرب ماء وثقل وكثر وهذا ما فيه ماء فهو يؤخذ منه اكثر من من ذاك الذي في القدر والخبز كذلك الخبز مثلا الذي نجر هذا أكلت منه النار بعض أجزائه فإذا وزن بدقيق يابس أخذ الدقيق أكثر من قدر الخبز فلا يجوز بيعني بالمطبوخ وزنا او كيلا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي اما اذا اختلف الجنس فمثلا قدر مطبوخ فيه بر اراد ان يشتريه بشيء من الارز مثلا ني فلا باس لانه لا يشترط التساوي بين الارز والحنطة والبر لكن رز مطبوخ مع رز حب ما يجوز بيعهما ببعض وكذلك بر مطبوخ مع بر يابس لا يجوز كالدقيق بالخبز لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما يمتنع التساوي مع يعني ما يعلم التساوي ولو كان هذا قال أنا عجنت صاع من البر اعطيك اياه مطبوخ وأعطني صاع من البر دقيق نقول ما يجوز هذا لأنه لا يعلم تساويهما نعم. ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر يعني خبز بخبز رز مطبوخ برز مطبوخ مثلا يجوز إذا تساويا نعم لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال يعني ما يظهر نقص في أحدهما أنهما متساويان نعم كالخبز بالخبز الخبز بالخبز هما عملا في فرنين مختلفين فيجوز أن واحد أنشف من الآخر يسيرا فهذا لا يؤثر لأنه غير مقصود والسواء بالشواء كذلك لحم مشوي بلحم مشوي مثلا إذا كان من جنس واحد فيلزم التساوي ويجوز بيع الشواء بالشواء أما إذا كان من جنسين مختلفين فلا حرج في التفاضل والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله عسل بعسل متساويان سكر بسكر متساويان لا بأس حتى وإن كان معهما رطوبة مختلفة مثلا أو العسل يتفاوت إذا علم وزنهما بالكيل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 يقول السائل هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في معرفة مكان السحر للشخص المسحور وذلك لفك السحر؟ الجواب لا يجوز للمسلم مطلقا الاستعانة بالجن لأنه لا يميز الجن المسلم من الجن الكافر. قد يزعم الجن الكافر بأنه مسلم مشدرين ويتلاعب بالانسي، ويستدرجه حتى يهلكه فما جعل الله لنا القدرة على التعامل مع الجن وإنما أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة من شياطين الانسي والجن نستعيذ بالله ونتوجه إلى الله في أن يخلصنا منهم وبين لنا ربنا جل وعلا أننا نستعين بالتخلص من شر الانسي بالإحسان إليه الانسي إذا خفت منه شرا فأحسن إليه عامله بالحسنى تسلم من شره اما الجن فلا مجال للتعامل معه بالحسنى وانما الاستعاذة بالله جل وعلا من شره وانما نعالج السحر بالرقية الشرعية نفس المسحور يرقى نفسه ويأتي إلى من يثق به من إخوانه المسلمين ليرقاه يقرأ عليه ولا يتعامل مع الجن بشيء أبدا يقول زوجتي تملك مالا كثيرا وأنا فقير وتريد أن تحج هل يجب عليها الحج ويكون لازما لها؟ وإن لم تفعل تكن آثمة وهل يجب عليها أن تأخذني محرم ما دامت قادرة بالمال فإن كان لها محرم وجب عليها الحج حتى وإن كان محرمها يريد نفقة يقول نعم أنا مستعد للذهاب معك لكن ما عندي نفقة وهي قادرة فتقوم بنفقته ويحج بها اما اذا كانت قادره بنفسها مالها يكفيها لكن لا يكفي لمحرمها فلا يجب عليها الحج حينئذ لانها ما استطاعت اليه سبيلا فاذا قدرت على نفقتها ونفقه محرمها وجب عليها الحج حينئذ اما ان قدرت على نفقتها فقط ولم تقدر على نفقه محرمها فلا يجب عليها الحج وإذا كان زوجها غني أو فقير وقالت له حج بي ونفقتي علي ونفقتك عليك فلا يلزمه ما يلزمه أن يحج بها إلا إذا قالت له نفقتك علي وكذا هنا لا يلزم أن يحج بها حتى لو قالت نفقته نفقتك علي إلا من باب المعروف لأنه لا يلزم المحرم أن يحج بالمرأة لان المحرم قد يكون له ظروف ولا يستطيع فلا يلزمه أن يحج بالمرأة إلا من باب المعروف يقول السائل ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها عند الرجال الأجانب ما يجوز للمرأة المسلمة أن تبرز وجهها ويديها أمام الرجال الأجانب وخاصة الوجه فلا يجوز لها ذلك لأن إبراز الوجه سفور ومحل الزينة ومطمع الرجال النظر إليها الوجه فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب حتى وإن كان أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج أو ابن أخ الزوج أو غير ذلك من الأقارب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول السائل أريد أن أقوم بعمرتين لوالدي ولوالدتي فبمن أبدأ اعتمارك عن والديك حسن هذا من البر بهما إذا كان متوفيين أما الحي فلا تعتمر عنه إلا بشرط أن يكون غير قادر على العمر بنفسه وتخبره قبل أن تحرم بالعمرة، أما الميت فتحرم عنه ما شئت، لكن العمرة المستحبة المشروعة أن تقدم بها إلى مكة، تأتي إلى مكة بعمرة من شئت، أما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وقد دخلت مكة بعمرة، فإذا دخلت مكة بعمرة ثم سافرت من مكة. الى المدينة او الطائف او جدة او الى غيرها من البلدان واردت العودة الى مكة فتعود اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت يقول اريد ان اوصي بوصية على منهج وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا أفعل ما أستطيع أن أقول لك شيئا قاعدة مضطردة في هذا لأن المرء يختلف مراده في الوصية واحد يريد أن يوصي مثلا للفقراء والمساكين آخر يريد أن يوصي مثلا لأقاربه اخر يريد ان يوصي بمال اخر يريد ان يوصي بعقار يوصي لجهه من جهات البر لجهه تحفيظ القران الكريم لجهه المساجد لجهه الفقراء والمساكين وهكذا وإنما يحسن بالمرء اذا اراد ان يوصي يكتب ما يرغب فيه ثم يعرضها على طالب علم أو يعرضها على أحد القضاة أو يعرضها على أحد كتاب العدل القاضي وكاتب العدل يثبتانها تكون ثابتة وطالب العلم غير كاتب العدل والقاضي ممكن أن يرشدك وتكتبها تطلب إثباتها في المحكمة أو في كتابة العدل ويحسن من الإنسان إذا أراد أن يوصي أن يستشير طالب علم القاضي او كاتب العدل او احد طلبه العلم من غيرهما لتكون وصيته على نهج السنه لان المرء قد يوصي بوصيه جائره وهو يظن انه منصف فيها وهو مخطئ فيختم له بسيء عمله والعياذ بالله فيكون من اهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال بعض العلماء رحمهم الله في ضاح هذا الحديث قال كان يجور في الوصية في آخر عمره يجور في الوصية يوصي وصية جائرة فيهلك بسببها والعياذ بالله فيحرص المسلم على أن تكون وصيته على هدي سنة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فما يجوز أن توصي مثلا لأولادك الصغار دون الكبار ولا توصي مثلا للزوجات دون البنين والبنات ولا توصي للبنات دون البنين ولا توصي للبنين دون البنات وهكذا و. قال لسعد رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بكل ماله قال لا قال في الشطر قال لا يعني يوصي بنصف ماله قال لا يجوز قال في الثلث قال الثلث والثلث كثير ومثلا إذا أوصى الرجل بنصف ماله مثلا نقول ما يجوز هذا هذا جور في الوصية ويتوقف هذا على اجازه الورثة إذا أجاز الورثة ذلك جاز وإن لا يرد إذا أوصى لوارث يتوقف على إجازة الورثة إذا أجاز الورثة ذلك وإن لا يرد إذا أوصى لوارث من باب العدل في العطاء مثلا أعطى ولده الكبير مثلا ارضا بنى عليها بيته أوصى بأن يعطى الأولاد الصغار مثل أخيهم الكبير ارث نقول نعم هذا هذه وصية عادلة لأنه يريد أن يعدل لأن أعطاءه للكبير دون الصغار هذا لا يجوز لأن الأرض ليست من باب النفقة الإنفاق كل بحسبه مثلا أنت تنفق على ولدك هذا مثلا مئة ريال بالشهر وهذا خمسمائة ريال وهذا ألف ريال على حسب حالهم هذا لا بأس به لأن هذه نفقة لكن الولد الكبير مثلا تعطيه أرض بمئة ألف والبنت تقول عند زوجها ما تحتاج إلى أرض ما تعطيها والولد الصغير تقول هذا الآن صغير يرضى ما يعطى أرض نقول لا ما يجوز لك ما عدلت لأن الأرض مما يبقى ويتمول فيجب ان تعدل بين الولد والبنت والولد الصغير والولد الكبير وهكذا فاذا اوصى المرء لوارث من باب ابرأ الذمه فهذا في حق اوصى لوارث لكون هذا الوارث يستلم رواتب ويسلمها لابيه فقال مثلا لولدي فلان عندي عشرة الاف خمسين ألف اقل اكثر لأنه كان يستلم رواتبه فهو أراد أن يبرئ ذمته من هذا نقول نعم هذا لا باس لكن أوصى للصغير دون الكبير ما يجوز أو أعطى الكبير ولم يعطى الصغير هذا لا يجوز اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وأحوال الناس تختلف فالمرء إذا فكر في وصية مثلا واستحسنها لا يستحسنها بعقله ويجزم عليها وإنما يعرضها على طالب علم يبين له الصحيح من الخطأ يقول ما الحكم في من يقسم ماله في حياته نقول هذا ليس بممنوع لكن الأولى أن يكون ماله بيده والله جل وعلا تولى قسمته بعد مماته ما, ما يقسم ماله بين أولاده فيتفرقون ويبقى معدم انه قد يحتاج ما يدري عن نفسه قد يكون بعد أولاده حياته فأحسن للإنسان أن يبقي ماله بيده ويعطي ما يلزمه أن يعطيه وينفق ما يلزمه أن ينفق ويتصدق ويهدي ويتصرف فإذا مات فالله جل وعلا قد تولى ذلك يقول توفي والدي وحدث الطلاق بينه وبين والدتي يعني كانه قبل قبل الوفاه وامي تاخذ المعاش ولا يوجد لها دخل للعيش من غيره ما يجوز ان تاخذ المعاش على نيه انها في عصمته وهي مطلقه في حياته لانها تاخذ حق غيرها فيجب ان يبين الامر الواقع والحقيقي لمن يتولى صرف المعاش فان كانت المطلقه مثلا لها حق فيه على حسب الضمان الاجتماعي ونحوه وتكافل تكفل الدوله بالمعدمين والمحتاجين ونحو ذلك فيبين هذا لمن يتولى الامر فان أساغه فبها وإلا فلا يجوز لها أن تأخذ ما ليس لها يقول السائل توفي والدي وترك لنا عماره عباره من شقق واتفقنا نحن الورثه بتاجيرها وعدم بيعها فكيف يتم توزيع ايجار العماره يتم توزيع ريع العماره حسب الميراث زوجة المتوفى مثلا اذا كانت موجوده لها الثمن إذا كان أمه موجودة وله أولاد فله, فله السدس إذا كان أبوه موجود وله أولاد فللاب السدس الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين إذا أخذ الولد مئة ريال فتأخذ الأنثى البنت خمسين ريال حسب الميراث الشرعي فإذا تراضوا قال تراضينا على أن نقسمها بالسوية وكلهم كبار وعقلاء فلا بأس يعني الولد له, خمس له مئة مثلا والبنت لها خمسون الولد وأخته تراضوا وقالوا نتقاسمها بالسويه مئة وخمسين كل واحد منا يأخذ خمس سبعين نقول هذا لا بأس مدى منهم عقلاء وبالغين أما أن يؤخذ شيء من حق الصغار للكبار من باب التسامح فلا يجوز لان الصغار لا يصح ان يتسامح عنهم رجل حصل له مولود حي قدر ساعتين ومات هل يرث ابوه وامه اذا كان له مال هذا الذي مات كان يكون وهب له مال او ورث من غيره او نحو ذلك مثلا فيرثه ابوه وامه هل ترد المبالغ التي اخذت من المعاش يجب ان يخبر بالحقيقة والواقع فان طولب بالرد ردت براءة للذمة وإن لم يطالب بالرد فيكون مسامح فيها هل تجب الستره داخل الحرم هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله ولعل الاقرب والله اعلم عدم الوجوب للزحام الشديد وكثره الناس ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبه وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم يقول هل يلزم أثر المني في الفراش والثوب لا المني طاهر تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا ثم يصلي فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين